يَخُضُّ مُبْطِئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَرْصُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء بَ إِ قُرَانَ قُصّوه عَلَْكَ مِنهَا قَائِمُ وَحَصِيد وَمَا وَلَمنهُم وَلَكِ وَلَمُ أَفُثَهُم فَمَا ورمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر وَمَا وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 من الذين تعدوا ففي الجنة خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب